يصرف دعانكم بشبكة الأسس الإسلامية أن نقدم لكم هذه المادة الحمد لله والشبه بإبانه إبن الله رحمه الله شديدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله المسلمة وقفنا دكس الناضي عند طوله خلف بسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه، فليقرأ كل فعل الأثم ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأنها جسرا مستقيما فاتبعوا طبعا في الدرس الماضي قرأنا وشرحنا هذه الآيات الثلاث التي في سورة الأنعام. ولكن أتى بهذا الأثر على عبدالله مسعود من أجل أن أبين قدر هذه الوصية العظيمة وكأنه يقول أن هذه الوصية هي التي أوصل الله تعالى بها وكذلك أوصل رسوله عليه الصلاة والسلام بها أوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود النغافل هذا اسمه يعني اسمه عبد الله بن مسعود النغافل بمعجمة وفاء نحن قلنا قبل ذلك المعجمة يعني المنقطة اللي عليها نقط والملة التي ليس عليها نقط ابن حبيب المذلي أبو عبد الرحمن إذا كنّي عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ونسبته إلى هذيل، فينسب ويقال الهذنين صحابي جميل من السابقين الأولين وأهل بدل وأحد والخندق وضيعة رضوان ومن كذلك علماء الصحابة أمره عمر على الكوفة ومات سابت ستين وثلاثين رضي الله عنه كان سيدنا عبد المسعود أمير عن الكوفة من قبل عمر بن رضي الله عنه ومات سنة 32 هجري يقول هذا الأثر رغاه التلمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن أحولي وهذا الأثر حسن هذا الأثر حسن يقول وقال بعضهم معناه يعني معنى كلاب مسعود من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم علينا فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالى إلى آخر الآيات شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص لما كنت بعد كده أو كتب شيء مثلا أو يعني وصل على بيار وصل أمانة فإنت بمثلت المبلغ بحيث أن تنسبش فراغ الفراغ ده ممكن تسيبه واحد يزول مثلا مبلغ ولا حاجة أو كلمة أو بتنبس الخانة بحيث أن الخانة كلها بحيث أنه تركش مجل غيرك يكتب فكأنه يقول أن هذا كمثل الكتاب الذي يكتبه صاحبه ويختمه أو يمضي عليه بحيث يعلم أن هذا آخر قرار اتخذه وآخر ما كتبه وأراد تنفيذه فشبه هذه الوصية بالكتاب الذي يكتب ويختم عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله يعني هذه الوصية لم يزد فيها النبي وعلى والسلام شيئا من عنده وإنما قال الآيات وأوصى الناز بهم ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لم يوصي بشيء إلا بكتاب الله تبارك وفعل وإحنا خدنا قبل ذلك أن السنة إما أن تفسر القرآن وإما أن تؤكد القرآن وإما أن تنفرد بحكم غير موجود في القرآن وضربنا أنسنا لذلك يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله كما قال في مروه مسلم وإن لتاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا الله ما هنا من يقول ما هنا معناه ما نعم ما يمسك نوع أنه نوع بقى ما لا معان ممكن تكون نافية ممكن تكون ناهية ممكن تكون موصولة ممكن تكون ماضرية خاتم لك ما هنا نوعها أي عشان نفهم لإن كتير جدا من الناس يقرأ الحديث ده ويروح جاي لاصق ماء في الحمزة اللي بعدها في ماء ماء إن تمستكم بال إعترضت فيكم ماء ماء يعني انتوا نصبتوا ليه؟ فجلا قلت جدا انزل تبقى كده فاعرب ما هنا ايه؟ او معناها ايه؟ ها عشان الصوت معنى ما هنا يا اخوانا ما موصوله ما موصوله اه سيكون النعمة ورني ذلك فيكم الذي إن تمسّتم به لن تضلوا كتابه. قالوا أخبروا عبادك الصالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ما على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله قل تعالوا أتلو ما حفظنا ربكم عليكم حتى فرّق من الثلاث الآيات ثم قال ومن وفق ذهنه فاذروه على الله احنا الشط الثاني نرغب في النور فمن وفق ذهنه فاذروه على الله ومن تقصى من كل شيء سأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته وما أصابه في الاخره كان امره إلى ان شاء اخذه وإن شاء عفى الحاكم والحاكم وصححه ومحمد المصر في الاعتصار يعني في كتاب الاعتصار ولكن هذا الحديث إثنانه ضعيف ولكن راه الحاكم وقال صحيح ووافقه التهدي عن صحيحه نقول حتى وإن كان هذا الحديث ضعيف فإن معناه صحيح ويغني عنه الذي قبله من أن أبي صلى الله عليه وسلم قال فردت فيكم ما ينتبسكتم به فهذا وإن كان الآن ضعيف إلا أن معناه صحيح ولكن كما بكرنا أن الحاكم رحمه الله صححه وفقع صحيحه أبله به يقول قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاه الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشر المسلمين وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان الله تبارك وتعالى يوصي يعني عباده بالوصايا فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ويوصي بما وصى الله تبارك وتعالى به وإحنا قولنا قلنا الدرس الماضي ما اجتمعت عليه هذه الأيات من وصايا قلنا أنها اشتغلت على بعض المناهي وبعض الأواب أول هذه المناهي نهى عن الشرك وأول هذه الأواب اللي هو الأمر بالوالدين إحسانا قوله عن معاذج جبلي قال كنت رضيك النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي المعاذج أتدري ما حق الله على ذات وما حق قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فحق عباد الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيبتكنوا أخرجاهم في يقول هذا الحديث في الصحيحين من الطرق وفي بعض ما نحو مما ذكر المصنف. يعني هذا الحديث راجع المصالح ويستند في صحيحيهما من طرح متعددا. قال ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه اسمه يعني هو ابن عم ابن أوس الأنصاري الخضري أبو عبد الرحمن. إذا هو اسمه معاذ ابن عم ابن أوس الأنصاري الخضري أبو عبد الرحمن ذكุنيته. صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدر وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برقوة أي بفطرة يعني تقدم العلماء يوم القيامة لفضل وشرف من الأرض شرف من الأرض يعني مكان مرتفع قطع يقال هذا مكان مشرف أي مكان مرتفع فخطوة هي خطوة فيكون الحديث أن معادا يتقدم العلماء يوم أو إذا كان شرف من الأرض يعني مكان مرتفع أن معادا يوم القيامة يرتفع العلماء بقدر يعني ذلك من الزمان يعني معنى الرطوة سوية عن الزمان والدعوة والفطوة ورميهم بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر يقول لها معاني ليه لرطوة قال والراتي العالم الرباني الراتي العالم الرباني معنى الراتي يعني المتقدم العالم الرباني قال انتنى يعني هذه معاني كلمة الرطوة في القنص والمعنى أن معاد رضي الله عنه يتقدم العلماء يوم القيام ويسبقهم رضي الله عنه قال في النهاية قلنا أن هذا التفميل لا يراد ينطل كتاب النهاية ابن كثير كتابه اسمه إيه؟ في البداية عدة جبت من النهاية فكذا جبت من آخر كتاب ابن اسمه البداية والنهاية لا احنا معنا حق رحلة بس اللي وقت بذيه النهاية لمين قلنا هذا الكلام قبل ذلك كتاب ذا لذن الأسير أبو السعداد اسم النهاية في معنى الغريب أو النهاية في الغريب في الحديث والأصل النهاية في معرفة الغريب من الحديث والمصر يعني كل الألفاظ الغريبة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وغسر الصحابة جمعها في الكتاب ده وشرحها كل الألفاظ الغريبة اللي تحتاج لشرح مش الأحديث كلها يعني تشرح الحديث كله ولكن الألفاظ اللي هي غريبة تحتاج لشرح جمعها كلها من كل الأحديث والأثار وإيه وشرحها وسماء النهاية يعني هذا الذي لا شيء بعدها النهاية في معربة الغريب للحديث وما قال في النهاية أنه يتقدم العلماء بعطر أي برامج السنة يعني على قدر مدة السهم هذه المسافة يتقدمها معارضي الطبع وقيل بليل والميد هي المسافة من الأرض تقريبا حوالي 500 متر وقيل مد البصر يعني خلال أن يتقدم العلماء يوم قيامة بمسافة مد البصر يقول هذه الثلاثة أجزة بنعمى الحديث هذه الثلاثة الأخيرة اللي هي إما ينقدمهم الضرب ينسى أو بمين أو بمد البصر ماتى معاد رضي الله عنه سنة ثماني عشرة بالشام في طعون عمواس كان في طعون كبير جدا وضخط ماتى منه آلاف من الناس وكثير من الصحابة اسمه طعون عمواس وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على اهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم لما رجعها من من مكة للمدينة بعد ان فتحها فرشتين معاذ ربي الله عنه يعلم الناس امر دينهم نعم. اه ممكن تقول انه ياتي لام العلماء. لام العلماء يعني هو لها قال قوله, قوله كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه جوال الأداف على الذابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه ماذا يعني هنا قال فيه جوال الأداف على الذابة يعني ممكن الذابة تستحمل واحد اثنين قال ذلك من أجل أن ينفي أن هذا فيه مشقة على الذابة أو أن فيه إساءة إلى الذابة أو تحميلها أكثر من طاقتها لأن الدب اللي كتركب عليهم اللي بيصالهم حمار أو بغلة والبغلة والحمار عذابهم قد مركب عليها اثنين أو ثلاثة في برشاك مشقة على ايه على الدب وعدم رفق بالحيوان فقال فيه جواز الاساس على الدب يعني فيه جواز ان يركب واحد واثنين ورا بعضهما على ايه على الدب طبعا هذا لم في هذه الايام لان اصبح الان في سيارات قد ممكن تركب واحد واثنين وثلاثة ولكن مرضو ممكن أن تسخل على السيارة اللي ممكن تركب مع صاحبك فيها ممكن خمسة ولا ستة ولا سبعة كافة على أيام لكن ممكن تفتسخر صاحبك أو ممكن إيه تواصل فعلى قدر ما تتحمل تركبها أما الحمر أو البغلة سيجوز أن يركب يعني واحد واثنان عليه وليس بذلك نشط عليه على الحاوة قال وفضيلة معاذ رضي الله عنه فذلك معفض في حيث أنه ركب خلف النبي على السلام ويكثي فخر وشرف أن يركب خلف النبي على السلام أنت لما تيجي الآن واحد يركب مثلا مع وزيره واللحالة وأنه مع الرئيس يقول الله ذا كتر رفع ربية والله ذا كتر يعني يفتخذ بذلك فمعاظب يطلعا يكثي شرف أنه ركب خلف النبي على السلام قوله على حمار في روايه اسمه عكير وفي هذا دوات تسميه الايه الباء ممكن تسمي البهاء لو عندك جموسه مثلا ممكن تسميها اسم خد بالك بس اهم حاجه ما تسمهاش باسماء الصالحات ما تسماش مثلا خديجة ولا زينب خد بالك ولا ميمونه زي ما سموا مثلا في هذه الايام الفتره ميمونة حتى بعض الناس يجي يسمي بنته ميمونة، كل عام لا، مسبح بنتك ميمونة، ليه؟ الله قد مسمين الخدمة ميمونة. طب أنا امتنع من تسمية أسماء الصحابيات عشان واحد فاجر أو كافر سما الخدمة ميمونة، لا، سمي ميمون. أتقول لك لأنها اسم صحابي، وأمها رضي الله عنه، فيجوز تسمية الحيوانات بأسماء ولكن بشرط هي فتكون بأسماء الصالحين والصالحات. نعم آه ممكن تسمع عسل حمار شارون مثلا أو أوباما أدبلك أو بوش ماذا مشاكل آه ممكن تسمع اسم الكفرة مش مشكلة يقول قلت أهداه إليه المقبس صاحب مصر المقبس صاحب مصر أدبلك طبعا يعني كان هو ملك مصر في هذه الأولى ولكنه هلت وما تكسره قال وفيه تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والأغداف عليه خلافا لنا عليه أهد الكبر يعني ما تكفيش أي واحد قد هذا المسرور الكبير يلاكك واحد معافل عربية ليه إلاك ما تحشر حالك في عربية إلاك المعافل عربية إلاك ما يكون مثلا واحد صعب ولا بتاع فالعهماء الكبراء دول أنت قال لأك يتكبروا أن يصاحبوا عوام الناس أو اللي هما يعني النمو في المجتمع فتواضع النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك انه اركب خلفه هذا الصحابي ثم انه ركب الايه ركب الحمار يعني رئيس الدولة الاسلاميه راكب ايه راكب حمار كل والله ما كانش موجود غيلو لكن موجود كان موجود البرازق البرزون البرزون ده كان مثال بالضبط زينا فان التريان دي المقصود يس مثلا او الايه او الخبر عشان عجب فتبلغت بحوالي مليون لثين مليون جنيه فكان موجود البرزون اللي إذا ركبه أحد يتبخصر به وكان لا منظر جميل ودون البرزون كان في الجمال وكان في الخيول ودون ذلك كان موجود اللي إيه البغار آخر حاجة في أرسي في ركابها الإنسان اللي إيه الحمار. ومع ذلك ركبه النبي عليه عصر يعني واحد رئيس الجمهورية اللي كان فيها ينفع أو مسلم عربية لا ده انتبه لا يدفع يكرر عمليا من دي لا يكرر عمليا يا فخمى كبيرا في ذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام قوله هتدري ما حق الله على الإباد قال أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلى في تهم المتعلم ودي طريقة جيدة من المعلم المتعلم إن هو لم يحدي وصدره معلومة وصدره عن طريق السؤال يقول ما حق الله على العباد فيتجهز ذهنه ثم يعني وطيه المعلوم فالحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاءاً على توحيده جزاء الله على توحيده وعد الله لا يخلف الله وعده فهنا لابد أن نفرق بين حق الله وحق العباد حق الله تعالى أي أنه يستحقه عليهم واجب عليهم أن يودوه لابد حق العباد على الله اسم حق حق تفضل ومنه من الله تبارك وتعالى عليه على عباده قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة يعني مش هاتف حقك على الله تبارك وتعالى ما شمعناها أن أنت تعبت فيجب على الله أنه يديك الجامعة لا دي المقابلة إنما حقك على الله تبارك وتعالى حق إنعام وتفضل حق إنعام وتفضل قال ليس الاستحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق أنت تستحق على المخلوق إذا أعطيته أو بدلت له شيئا فيعطيك مقابل هذا الشيء هذا ليس مع الله تبارك وتعالى يقول فمن الناس من يقول لا معنى للإستحقق إلا أنه أخبر بذلك هو صدق يعني إذا كنت أنت تستحق هذا على الله تفضل وإنعام من الله يبقى لا معنى أن نقول أن هذا حق فنقول حق ليه إذا كنت أنت فاستحق الله تعالى على جهة الإنعام والتفضل فقال والله إذا كان الأمر كذلك فلا معنى أن نقول أنه إيه؟ استحقاق قال ولكن ما أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا يعني معنى أن الله تبارك وتعالى يعطيك أي نعم هذا مع خضل منه تبارك وتعالى إلا أنك ما استحقيت ذلك إلا بسبب أعمالك الصميح حتى وإن كان هذا تصدم ومحض تظلم ربنا سبحانه وتعالى ليس مقابل عملا إلا أنك لم تستحق هذا هذا الجزاء إلا بسبب أعمالك بسبب أعمالك يقول كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وكان حقا علينا نص المؤمنين لكننا أن السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يجبه عليه مخلوق وإحنا خدنا بالكتاب السابق في أعمال العباد لو وانتوا فاكرين تتبلغ أن المعتزل قالوا أن ربنا عز وجل يجب عليه يجب عليه أن يعذب العاصي وأن يفيد المطيع يجب عليه تتبلغ والسنة والجماعة قالوا أن الله تبارك وتعالى إن شاء عقبه وإن شاء عنه وأن الله تبارك وتعالى إذا عذب أهل خلقه جميعا لن يكن ظالما لهم وإذا أسابهم جميعا بالجنة هذا محض فضل منه تبارك وتعالى فإن المطيع لم يستحق الجنة لطاعته إنما استحقها بفضل الله وطاعته مساب في ذلك وطعات سافه في ذلك والعاصي استحق النار لأنه لن يؤدي أمر الله تبارك وتعالى ولو أن الله تعالى أدخله الجنة فإن الله تعالى يعني يفعب ما يشهر يقول وَلَمْ أَعْتَزِلَ يَدْدَعُونَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَخْلُوكِ وَأَنَّ الْعِبَادَهُمُ الَّذِينَ أَطَاعُوهُ بِدُونِ أَنْ يَجَعَلَهُم المعتزلة قالوا ذلك ليه ها لان المعتزلة قالوا أفعال العباد إيه نوعّت طFit vein قالوا العباد ما أفعلهم وأفعلهم بيعملوا فيها إيه وأول السن والزماعة قالوا إيه والجبرية قالوا إيه نخنّ قبل ذلك النوم ترافيل، وأول السن وسط المعتزلة قالوا إيه والجبرية قالوا أميه فالسن كانوا موجود في إلى حاتن خضر سرب <تصفيق> إن لما خذل قالوا العبد خالق فعل نفسه فأجبثوا خالقا مع ماذا؟ مع الله طبوا الجبرية؟ عكسوا قالوا من العبد ليس له تدخل حتى بالمشيئة والإرابة مع فعلين قالوا كلنا الجماعة وقفهم بيننا قال العبد له مشيئة وإرابة بها يقع فعله وعليها يكون العقاب والثواب يوما يوم القيامة خلاص؟ قال وأن العبادهم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين لهم وأنهم يستحقون الجذاب بدون أن يكون هو المذنب يستحقون ختبرت عليه الجذاب وغلطوا في ذلك وهذا الباب غلط فيه الجبرية لما ذاع سما بود والقدريه ادعوا جهنم والقدريه النافية فالقدريه اطاع والجبرية اطاع وعلى السنة في الوسط قوله كنت الله ورسوله أعلم قال فيه حسن الأدب من المتعلم وأنه يبغي من سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين الآن في الكثير من الناس بيستعلم ويقول الله أعلم بأمان رحمه جاءه أهل بلد بلد لا مالك يقضى يوفك ومالك في المدينة جابوا لأربعين مسألة هبطلت كده في وراء وذهبوا إليه عودينك لجاوبنا على أربعين مسألة قضى صفر كبير وطويل عشان مسألة أربعين مسألة فسؤال السؤال كذا يقول لأس سؤال كذا سؤال كذا إجابة كذا أعجاب عن أربع من كامل من أربعين قال سألتك عن أربعين واجبتك عن أربع ماذا لأقول الناس؟ لو نرجع مثل كلهم ايه وقال كل شكل قال سبحان الله قولوا له مالك لا يعلم قولوا له مالك لا يعلم لا يعلم مش غيره أبدا لو انا مش عارف المسألة اقول الله لا يقدري اسأل غيري انك لو قلت لا يقدري المسألة هتقول وتروح من هو يدري ولا أعلم منك فيقع السؤال موقعه في الإجابة انما لو انت مكسوف هتقول للناس ما ليس لك ما ليس لك به علم وطق ما ليس لك به علم فضل وايه وتظل ولو انه من لا يعلم ترك العلم لمن لا يعلم بصراحه والله فهو بالضبط هذه الايات بتجد الراجل السافه والمراه السافهه بتتكلم في امر العام في امور ضخمة وكبيرة لا يتكلم فيها الا العلماء قولوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة ولقد أحسن العباد من قيم رحمه الله حيث عرض العبادة بتعريف الزانع فقال انظر هذه الأبيات بتعريف العبادة طبعا تعرض العبادة قبل قال وعباد الرحمن غاية شبه مع ذل عابده هما قطبان يعني في الشب مع ذل هما يعني ركمان في العبادة وعليهما فلك العبادة دائره فلك العبادة كله زجب على ايه الحب ما دار حتى قامت القطبان يعني لا دخضوه العبادة ابدا الا على ايه القطبان وما داره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان العبادة كلها مصدرها من مين من الأرض أمر, أمر رسوله عليه الصلاة لا بالهوى ولا بالنفس ولا بالشيطان طبعا نكون قيم له قصيدة اسمها الشافية الكافية تكلم فيها مؤلفة قصيدة ستة لديل اسمها الشافية الكافية ستة لديل تكلم فيها عن شرائع الدين شرحها محمد خليل موراس من علماء مصر. رحمه الله أضعف جلادا. رحمه الله تعالى. قولوا ولا يشركوا به شيئا. أي وحدوه بالعبادة فلا بد من التجذر من الشرك في العبادة. ومن لم يتجذر من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. بل ومشرك قد جعل الله نجما. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومه فيه يعني احنا خلنا قبل كده ده برضو الكلام اللي قلناه أن النهي عن الشرك متضمن لايه بالتوحيد والأمر بالتوحيد متضمن للنهي عن يقول النبي صلى يشركوا به شيئا معناه أن وحدوه. فالنهي عن الشرك المتضمن لله دارا بالتوحيد. عشان كده ربنا يقول بياتي في آيات كثيرة جدا. وأنا عن الشرك بس قل تعالى والآثروا ما حرم ربكم عليكم إلا يشركوا به شيئا. هوا بالعبادة ما مرش. لأن النهي عن الشرك متضمن للأمر لله بالتوحيد. قال في بعض الآثار الإلهية إني والنس في فينا متعين. أخلقه ويعبد غيره وأرزقه ويشتغ سواه وخير للعباد نازل وشطوره إلي صاعد أسحابه إليه بالنعم ويتبطضون إلي بالمعاصر طبعا أي خطيب كل مرة إليه الحديث ده المنبر يقول دائما حديث ده وهذا حديث ضعف وعقه الشيخ الباني رقم الله تعالى عليه في رقم أربع رقم من قوله وحق الإعبالي على الله يعذب من لا يشرك به شيئا قد الحافظ من الحافظ عبد النحاق فاقتصر على نبي الشرك لأنه يستدعي التوحيد بالاهتضاء فما ما؟ ويستدعي إثبات الهزاء بسالة بالهزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته بس ولا معتال الشروط معتال الشروط فعندما يقول لك لا تشرك بالله شيئا تتضمن انت بقول لك اعبد الله واتبع الرسول عليه الصلاة ليه لان النهي عن الشرك يقتضي الامر بالتوحيد ويستلزم إثبات إثبات ما تعلم ربنا إزاي فبنتي عن الشرك إزاي إيه إذا كان في رسول جالك وعلمك هذا الكلام فالنهي عن الشرك يقتضي الأمر بإيه؟ بالتوحيد ويستلزم إثبات إيه؟ الإثبات بالنزوم طبعا أنتو مش نسيين لما خلنا دلالات الأسماء على أسطط الله صح ولا أه وردقة وتضمن والفداء فمكانه شرحان صح هو لقى فهو يتكلم بناس المعروف قوله أفد أبو الناس قال فيه استحباب لشعط المسلم بما صور وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشرات مثل هذا يعني شوف فرح صحابة كم يفرحوا فيه. بس يفرح لما يجيوه بنت جنيه مرتب ولا علاوة مئتين جنيه ولا مرأيس زاوز المرتب مئة في المئة ولا خمسين في المئة ماشي يفرحوا كل حال بس الفرح الأجور لتحهم كان عندما يبشر بيه برحمة الله تبارك وتعالى أفضل الله عز وجل هذا كان مصدر فرحيه ما وفيه استحباب بشرط المسلم بما يصر انك لابد يكون عندك فرح ان انت تبشر المسلم ببعين بما يقول لما مثلا تعرف ان واحد ربنا غزق مولود تكون انت حرص انك اول واحد تبشره لما تعرف ان الانسان مثلا جالوا شيء مثلا يوشره بخير وخير فتكون حرص انت تبطع التليفون وتتصل به من اجل انت بشر قولوا لابا بشرهم تأتكلوا اي يعتمدوا على ذلك فتركوا التنافس في الاعمال وفي رواية فاخضر بها معاد عند موته تأثما اي تحرجا من الاسم الوزير المغفر رحمه الله لم يكن يكتمها إلا عن زاهل يحمله جاهله على سوء الأدم بطرق الخدمة في الطاعة فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل به زادوا في الطاع، ورقوا أنها زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجهة لكلمانها عنها دي سيدة عظمى جدا نستفيد منها إن سيدنا معاز كتمها ولا اجتمع عن طريقة معينة اللي هي دي للجهالات اللي هم مش يفهموا هذا الكلام فهم صحيح وإنما يفهمون فهم خاطرة يقول وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحق على اخلاص العبادة لله وأنها لا تذبع مع الشرك بل تسمى عبادة والتنبيه على حق الوالدين وتحريم حقوقهما والتبنيه على عظمة الآيات المحتمال في صورة الأنعام وجواز إثمان العلم للمصطحة قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم قال البخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن من ينطق ابن إيه بس بتاعه والناس الدنيا في الحديث محمد ابن إسماعيل ابن ابن ها بردز بن هم بردز هو كده نعم آدي نسبة ابنه بردز بن الجعفي مولاه مولاه يعني مش سلمهم يعني مولاهم يعني كان عبدا فيه فيهم وايه واعتقوه فكان ولاؤه لهم في الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والادب المفرد وغير ذلك المصنفاته وهو عن أحمد ابن حنبل والحميدي وابن المديني وطباقتهم وهو عنه مسلم والنساء والترمذي والشربري رغم الصحيح ولد سنة أربع وكسعين ومئة ومات سنة ست وخمسين ومحاتين ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين الخشيري النيسابوري صاحب الصحيح مكتب العلام مكتب الوحدان وغير ذلك روى عن أحمد بن حبا ويحب بن نعيم وأبي خيثما وابن أبي شيدا وفققهم وروا عن البخاري وروا عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن شفيان ورام الصحيح وغيرهما وذا كانت ومئتين وما ذا كانت إحدى وستين ومئتين الله تعالى فهذا ترجمة بسيطة للبخاري المصري ورحمة الله تعالى عليه عندك مسائل 24 مسألة بالنسبه اللي 24 مسألة دول المفروض من حضرتك ان انت ان شاء الله هتظهر المسألة وتشهد عليها من ايه من الماده اللي فضلنا خلاص طيب يا اسئله سؤال بقول ايه نعم انا اقول لك الاسئله نعم؟ <تصفيق> تالي س 20 بين الفرق بين حق الله على عذابه وحق به صلى الله عليه صل الله وسلم في الحديث. السؤال اللي لا ينفع تستعين بكتاب النفائذ إن شاء الله. سين؟ بين المذاهب بين المذاهب فيما يذهب. تكون في ذلك مع بيان مدد السنة والجمع سين اذكر المسائل في اخذ الباب مع الشاهد عليها من المدني والشرع. بين وزن ما في ما ياجد أو لا ياجد؟ إحنا خدنا المعتزل أقل واجب. هذا البلد ولا سنة قرية. قلوا لا ياجد. السؤال الأخير. نذكر المسائل ذات الباب لأضع شرطان مع الشاهد عليها من المدني والشرع. ان المسائل دي مصطفقه خلاص فعايزينك انت ايه تجيب المساله وايه الكش بتاعتها اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم